بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أنجى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرًا أَمَّا مَنْ إِسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لَا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى كَلَّا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف المكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام ضررة قتل الإنسان ما أكفره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 أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حب وعين بؤ وقضبا وزيتنا ونخلة وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاء